الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل سيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاه وهو العزيز الوفور الذي خلق سمع سماوات طباغا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كروتين ينقلب عليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد ييننا السماء الدنيا بمصابيحا وجعلناها رتوما للسياطين وعبدنا لهم عذاب السعير وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِم مَثَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَذَرُّ تَمَثِيلًا مِنَ الْغَيْلِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ سعى لكم خسنة هذا لم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وكلنا وكلنا ما ننسى الله من سيء إن, إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنت أسموا عون كل ما كنا في أسحاب سعير فعدرفوا بدم بهم بصنقا لأسحاب سعير إن الذين يحسن ربهم بالغيب لهم مغفرة وعجر كبير وَاشْرُقُوا كُلَّ مَكَانٍ يَطْلُعُ فِيهِ الْفَجْرُ بِهِ إِنَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِشَارٍ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْعُرُوضَ في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتمنا في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيرا أولم يروا إلى الطير فوقهم صار تُؤَيِّدُ مَا يُمْسِكُهُ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ لَبِكُنْ سَيِّئٌ بَصِيرٌ سار كان يسلم باللج في يمسي مكبا على وجهه اهذا ام يمسي سويا على صراط مستقيم قل sa tumne jo anlalakum sama'a wa nasar wa rafida qadina ma tashur qul huwa alladhi a'darakum bil تنسيحة وجوه الذين كفروا وكلاد الذي كنتم بيت الجوان قل أرعيتم إن أهلكني الله ومن مع رحمنا فمن يجهر الكافرين من فَصَدَقَ عَلَمُونَ مَنْ وَفِي ظَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ عَرُعَيْتُمْ إِنْ أَسْبَحَ مَا أُقْمَ فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ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 الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الوفور الذي خلق صبع سماوات طباغا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع بصرك ورتيني قد يبين لك بصر خاسئا وهو حسير ولقد يئن السماء انتنيا بمصابيها وجعلها رجمن للشياطين واعددنا لهم ما تابصير وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ مَثَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فيها فوزٌ شاء لهم حسنتها شاءت ما حسنتها عدمتكم نثير قالوا بنا قد جاءنا ندير فكذبنا وكنا وكنا آمناً سد الله من سيئ إن إلا أنتم إلا في ضلال كبير فقالوا لو كنا نسمعون كلما كنا في أصحاب السعير فعترفوا بتنبهم بصوقا لأصحاب السعير إن الذين يحصون ربهم بالغيب لهم مغفرة وعجر كبير وَأَشْرَكُوا كَثِيرًا وَيَزْعُمُونَ بِهِ إِنَّهُ أَعْلِيِمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَهُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ دَكَّانًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ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 ويقبد ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل سيء بصير آمن هذا الذي هو جمد لكم ينسركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا فيه وَمَن إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّدَيْنَا تُؤْتِيَانِ نُفُورَ أَفَمَن يَمْشِي مَكْبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن أم يَمْشِي سَوِيًّا أَمَّن يَمْشِي كُلُوا الَّذِي أَغْسَاكُمْ نَجُعَلَّ لَكُمُ سَمُعَ وَذَبْصَارُ وَالْأَفْئِدَةِ طَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ كُلُوا الَّذِي يُدَرْأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيِّ تُشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنتُمْ صَدِكِينَ كُلْ إِنَّ مَا الْإِلْمُ إِنْضَرُونَ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 عليه توكلنا فصدعنمون بن وفي ظلال فيه كل اريتم ان اسمح ماكم ظورا فمن ياتيكم بما امين صدق الله الذي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 olan qönzə ən sevinəndə cô là âm du làiền Oh, what? quan tâm phòng của đông quay yêu không فمن كان سوي Whoa! للهي من الشيطون يرو O zul billahi minash Surah <inaudible> Al-Fatihah və لا يحطي من Quantam faul ol da bay the gəl to